كان لشاعرنا علي الكدادي حضور في مواقف إنسانية، فقد قام بأداء قصيدة السجين سعيد بن هادي آل بظهر الهاجري، ونترككم مع شيلة فزعولي كلمات السعيد آل بظهر وأداء الشاعر علي الكدادي. <تصفيق> يا محا. محمد يوم لك الطيب خبره يا ولد فالحلي يا ذل زلافه ابن حار كان الظهير داق سادره وصل رعيه ذكرا وصل رعيه عني بنيابا شرحنا عني خبر وصلنا عني ينبارك طال عمره ابن عسكر يا ملاذ من التجابه اسل ما يمناه وقسى دره والزمان حدنا به ريف ما مثلي بلاش واحتار غمره وانتهى بسما وصوت واتزابه يوم لك في الطيب عداو قد هالمور الكايدا يوخد حسابه المراجل عاتتا من قبل كبره للنشامه مجلس افتوح البابه الصقور الحايد يا زماغي كل نبى يا مبارك ما على شر واك عسره ومسعى لله يا زائفه كل طيب نفهم إن السيف من قوات صابة لنشكك في قضاء ربي وقدره دلنا الشيطان لا يزرح لا الهواجر في الاسباع غادراء الهواجر لابتي وعز الزمان الشينا خذنا منه Zdjęcia i montaż يا ابن أسكر فيك كسير طول أسرع بالعواج ومجاوي الثيابة يشتكي ضيمة اللي لا اذكر الرجال بين شابرة قالوا امور الكايداي تعبر كبا وانت زهل